「ラワ ت はねえけど」「ラワーはね ترضيها لا وهنيك وه يا حمام ذكرتني واشحنتني بنوح ا ل بالحونك اللي قمت لاحيها ونقضت بالحونك علي جروح وسط ا ل ض م ا ي ر كنت مخفيها وسط ي ي اهلك تجي وتروح تتبع ه ا و نفسك وترضيها ذكرتني ب ا ل ص ح ب المملوح و أ ي ا م ي اللي كنت ناسيها واكتم ض ا ل ي مع حبيب الروح وسنينج ع ل الله ي س ق ي وسنين جعل الله يسقيها ل ا و ا ن ي ك يا حمام الدوح لا عذبت لك دار تخليها ではね اهلك تجي و و تتبع ه و نفسك و